ومع كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين نقف مع منزلة النفس والنفس هو المفارقة والانفصال للشيء ولذلك إذا انفصل جنين المرأة صارت نفساء وكذلك الحائض تسمى نفساء او نفست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه في حجه الوداع انا نفست وعائشه رضي الله عنها لم تلد ولم يكن لها ولد ولكنها نفست بمعنى خرج منها دم الحيض ومن ذلك التنفس من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله والتنفيس هنا انفصال الكرب عن الشخص مساهمتك في أن تجعل الشخص مفارقا للهم والغم بنوع مساعدة ويقول العلامة بن القيم رحمه الله تعالى أن لفظ النون والفاء مع أي حرف ثالث يدل على الخروج والانفصال قال نون وفاء معي نفي النون والفاء إذا جاءت بعدها لام تسمى نفل وهو إخراج الغنائم والشيء الزائد المنفصل والراء إذا جاءت كان شنو نفر أبعد نفر أبعد بشر ونفر فابن القيم يرى أن كل فعل ثلاثي أو كلمة ثلاثية أولها نون وفاء مهما كان آخرها وكلمتها الثالثة فهي دالة على الانفصال ومن ذلك نفس حتى النفس الذي يتنفسه الإنسان يقول لك طالما النفس طالع ونازل كان ما طلع ما, ما نفس وكان الأب يطلع الله قال بيقول لك كان النفس ذا ما تنفسته والله ينفسك بالأكسجين وكان الأكسجين ما نفع تمشي الاخره طوال فبالتالي أقول منزلة النفس فحواها أن السالك إلى الله يتقلب في أحوال وهذا ملاحظ جدا عند كثير من الناس وهي آفتنا جميعا لو أننا كنا نثبت على حال واحد من الاستقامة والإيمان لنجونا ولكنك تحس بنفسك مقبل على الله وفي إيمانيات عالية راقية وبعد أيام قليلة إذا بك تتدهور ولا تعرف ما الذي حل بنفسك ولهذا الأمر أن السالك يتقلب في أحوال ومقامات مختلفة بين الحين والحين يصيب هذا بنوع غمة وبنوع ضيق فيحتاج ليعاود المسيرة إلى نفس وبعد النفس يستجمع القوة ويستعيض الإرادة ويستجمع النية ويبدأ في شق الطريق من جديد والله أعلم وهو أدرى بالخواتيم لأننا نتقلب في هذه الأحوال ولذلك يقول العلامه ابن القيم أن الهروي استدل لمنزلة النفس بآية عجيبة ما كانت لتخطر على بال قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أفاق موسى من الصعق الحسي والسالك إلى الله نفسه ان يفيق من الصعق المعنوي وهي نوع غفله ونوع حجب تعترض طريقه والله اخوانا الكلام ذا كلام راق راقي شديد انا ما اعرف قدرت اوصل الكلام ولا أو ما قدرت واضح موسى عليه السلام افاق لما افاق سيتعامل بروح جديده وجاء من عالم الصعق الذي صعق به جاء بنفس جديد وبروح جديدة وبعلوم ومعارف جديدة سيزداد يقينا وإيمانا على ما كان عليه من الإيمان واليقين وكذلك السالك إذا الله اسمع إلى كلام ابن القيم يقول بعد مفارقة الحال وانفصال صاحبه عن الحال شبه الحال بالشيء الذي يأخذ صاحبه ويغطه حتى إذا أقلع منه تنفس نفسا يستريح به ولذلك الذي فهمته والعلم عند الله تعالى أن موسى صعق وافاق وأن بعض الناس يكون في إيمانيات عالية ثم يتدهور إيمانه وهو في حالة تدهور الايماني يكون مغموما ومهموما ومتعبا وغير عن نفسه فتأتيه فجة ونوع استفاقة من الغفلة التي فيها واذا بهذه الافاقه تسمى نفسا لانها تعتبر له كاستراحه مقاتل او مسافر يستجم ويستجمع قواه ليواصل بعد ذلك المسيره واضح ولا ما واضح اه واضح يا اخواننا استدلاله عجري يعني الهروي والله يا اخواننا هروي ده عجيب يعني اراد ان يربط بين النفس الذي والغمة التي لا تحصل للسالكين ومن لا تحصل له هذه الغمة أرني شخصا لا تحصل له الغمة ولكن اسمعوا هذا الكلام الراقي جدا الغمة تختلف من سالك إلى سالك على حسب درجة المصداقية والشفافية في السلوك عيد الكلام ده الغفلة والحجب والاضطراب والقلق في أثناء السير ونوع هذه الغمة التي تحصل لا يخلو منها سالك ولكنها تختلف من سالك إلى سالك على حسب درجة الشفافية والمصداقية مثلا لما أديك المثال أركام دي حاجة عليك تماما بعض السالكين ركز معي لنمتح السالك جدا بعض السالكين عدم قيام الليل عنده غفلة كبيرة كونه ما يقوم الليل دي مشكلة كبيرة يكون بيصلي صلوات في مواعيد وأي حاجة ومحرص لكن كونه يترك قيام الليل هذا عنده قمة الغفلة في سالك آخر تركه للنوافل النهارية هي الغفلة عنده فإذا استطاع بصعوبة أن يصلي النوافل عد نفسه من الخارجين عن الغفلة وذاك بالرغم من أنه أتى النوافلة رأى نفسه غافلة كم ده وقع عليكم ولا فلسفة الدليل على ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي إنه لا يغان بالغين لا يغان على قلبي يغطى على قلبي واصلا لا يغطى على قلبه لكنه يرى أن اللحظات الصغيرة التي تمر في أنسه مع الناس دون أن يكون ذاكرا لله فيها نوع غفلة وذلك على حسب شنو؟ شفافية روحه ومصداقية سلوكه ولذلك عد عليه الصلاة والسلام أنه إذا اجتهد في مسألة اجتهادية لا ذنب فيها عد هذا نوع ذنب له على حسب درجته هو لي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولا ذنب هنا بمعنى ذنب لكن الذنب في مفهوم الأنبياء بالنسبة لسلوك مع الله يختلف عنا فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا جميعا لا يعد ذنبا لكنه لقصلته الشديده بالله يعد كل نحظة تمر عليه لم يذكر ربه فيها بقوة يعد نوع, نوع ذنب أيوة عبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين عبارة مخلقة ومزعجه وقد ناقشناها في كتابي في بداية الكتاب المدارك. فإذا قصد بالعباره حسنات الأبرار سيئات المقربين أن الذي يصل إلى درجة من القرب الشديدة يعد القليل من الحسنات نوع سيئات، فهو لا يرضى الا بشنو؟ إلا بالمعالي. أما إذا أجرينا العبارة على ظاهرها بأن حسنات الأبرار سيئات الحسنات لا تكون سيئات أبدا والعبد محتاج إلى كل حسنة طيب فبالتالي منزلة النفس من المنازل العجيبه جدا يقول الهروي والنفس على ثلاث درجات وهي تشابه درجات الوقت تشابه درجات الوقت طيب ابن القيم ده عجيب الهروي قال في شبه بين الوقت وبين شنو بين النفس إذن القيم قال والشبه بينهما ان الوقت ينبغي ان يعد كالنفس دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني النفس ينبغي ان يعد والوقت ينبغي ان يعد ووجه الشبه بينهما ان الحرص على الوقت والحرص على النفس سبب نجاة صح المصحف الحرص على شنو؟ هذا الوقت والحرسوا على شنو؟ على النفس هو نوع شنو؟ نوع نجات لذلك قال بعض السلف يعني مصعب بن خارجة وغيره كانوا يقولون عن شيخهم عبد الله بن عون ما أتيناه في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه لله طائعة أي وقت في طاعة بتلقف الطاعة ما أتيناه في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه شنو؟ إلا وجدناه طائعة فكانوا يحرصون على الأوقات كحرصهم على الانفاس ويعدون الأنفاس تعد شنو؟ تعد النفس ومن أوجه الشبه بينهما بين شنو شنو؟ بين الوقت بين شنو؟ بين النفس أن كلاهما عدة وأن كلاهما وعاء الوقت وعاء الأعمال والنفس وعاء الأحوال وعاء المقامات الإيمانية النفس لذلك كان بعض السلف يبالغ يقول إذا أردت أن تستكمل الإيمان فينبغي أن تزداد مع كل نفس يمر عليك في كل لحظة قربا من الله بل صرح ابن القيم هنا تصريحا خطيرا قال من لم يزدد مع كل نفس الى الله قربا هذا نوع قصرا دمعنا هل نزل حريصين على, شنو؟ على انفاسهم أن تكون في طاعة الله يحرصون على أنفاسهم وعلى نفسهم أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك الكثير من الناس للأسف الشديد ضيع الكثير من المعاني التي تخص مسألة الوقت الوقت الآن إما نوم وإما مشاهدات وإما مجالس أنس فيها استرسال كلام دون أن يحس الإنسان أو في غير طاعة الله تعالى على العموم وما هكذا كان كان السلف السلف الأوقات دي عندهم أشياء لو أنك إذا سمعتها ربما قلت أن هذا نوع مبالغه نافع لما سئل عن شيخه ابن عمر قال كيف هو قال الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما المصحف ده فرق نهائي يجي الصلاة يتوضي يصلي يمسك المصحف يعمل تجي وقت الصلاة الثانية يتوضي وثاني يصلي يمسك المصحف رأي شنو الوضوء لكل صلاة والمصحف وشنو بينهما دي الناس يعني عندهم شفافية ومصداقية عالية في استقامة والتديم نحن أنا قاعد أقول لنا شنو أقول لهم واحد قال لي يا أخي عندنا زول مدين شديد لكن بيحضر الحفلات قلت لديه ليكون مدين من البنك مدين وين ده مدين من وين ده مدين بمعنى مسلف لكن بمعنى مدين مدين وقال الله لكم مدين من البنك قال مدين شديد ويحضر حفلات ده, ده مدين ده كويس لأن الدين يعني الخضوع الدين يعني الخضوع يوم القيامة اسماه الله بيوم الدين مالك يوم الدين دين دان فيه الجميع وخضعوا لله وحده كده يقول أنا الملك الديان الديان ويقال فلان دانت له البلاد يعني شنو خضعت له وأنت تخضع للأحكام وتسلم لها فصارت دينا لك ولذلك من سلم للهوى صار دينه اللهو ومن سلم لقوانين وضعية صار دينه شنو القوانين الوضعية ما كان لياخذ أخاه في دين الملك الدين الحاجه اللي انت بتقدسها وبتخضع عليها وغير قابلة للنقاش عندك في ناس في حاجه ما قابله للنقاش عندهم نخش الكرة الكرة رايكم شنو واحد يدخل الاستاد الساعه كم الساعه اثنين والمباراه الساعه كم الساعه ثانيه بعد ما يحضر ويدفروا ويلحقوا الصوت من العساكر ويخش والمواصلات انقطع ويركب وينزل في وينزل, يركب وينزل منه ويمشي بيوته بيكور عينه بعد ذا الصباح يشتري جريتين رياضيتين جريتين في, في مباراة وشنو شافه عشان يقول له وفي الدقيقة 85 انفرد وشات القورة دقيت في العراضة انت ما شفتهم باري هالكرام الجنال عليك شنو هالكرام انا والله بس شلون لو زول ما حضر المباراة ماشي اشتري جريده معقول ده قلنا نعرف المفروض ده اكيد ده حاضر امبارح وماشي اشتري شنو جريتين وفي بيت البكا مستلم المجلس الحكم غلطان والرجل الرايه ما كان يعمل كده وماك فيها تسلل ده كان شمس يا اخوان الكلام ده حصل ولا ما حصل حصل ولا ما حصل في واحد راي كبير نمشي احضر الكوره قال لي والله مولانا انا بس مباراه القمه بس قال لي. بس القمة قال لي أنا الثاني أشهده كله برادي يعني ما أبيش برادي وكده قال ليه وبارث القمة قلت لي يا كبير ياخد تلفزيون جيب شنو تلفزيون شغل التلفزيون أحضر قال لي مولانا البلد ده مضمون الكهرباء قطعت كيف البلد دي السودان ده مضمون قال لي والله قلت ليهم لو نص حرصكم ده على الكوره عملتوا في الدين نحن كنا حررنا فلسطين وكنا حررنا الدنمارك ذاته والله العظيم يعني زاته حل هذي كل شو قلت ترى عارف في التلفزيون؟ أحضروا في التلفزيون عارف قال إيش لو؟ قال كاره وكان قطع هذي كل شو والله يا إخوان حاجة عجيب وخلاص ولذلك أقول الوقت والنفس سيان كويس من أوجه التشابه قال ابن القيم بسبب الوقت وبسبب النفس تعرض للقلب حجب وسحب من الغفلة بسبب أشنو؟ الوقت يخوان نزول كان ضيع وقته في غير طاعة الله حصل لقلب جنو قسوة ولا حاجة كويسة حياة للقلب ولا قسوة ايه قسوة اذا بسبب تضيع الاوقات حصل للقلب حجب وسحب من الغفلة وكذلك بالنسبة للانفاس من جامل في انفاسه وتلاعب بها ولم يجعل نفسه في الموضع الصحيح أصابت قلبه نوع حجب طيب يقول الهروي رحمه الله تعالى يقول والأنفاس ثلاثة والأنفاس شنو ثلاثة طيب النفس الأول قال نفس في حين استتار مملوء من الكظم متعلق بالعلم إن تنفس تنفس بالأسى وإن نطق نطق بالحزن وعندي هو متولد من وحشة الاستتار وهي الظلمة التي قالوا أنها مقام هذا كلام من؟ كلام الهروي معناه كالآتي يعني أحاول أن ابسط العبارات وأن اقربها يقول من كان يعيش حالة إيمانية عالية ثم حصل له نوع استتار والله يا إخواننا يعني أنا أقول لكم حاجة القلب ده سر من اسرار الله قلبك كويس ما تستطيع ان تتحكم فيه صح ولا صح قلبك ده يا مقلب القلوب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قال حقك القلب سماك ما قلب زول ثاني قلبك انت ما تقدر عليه والله يا اخواننا هذا سر من الأسرار الإلهية البديعة لذلك ما ورد في أدب الدنيا والدين قال لما سئل أعرابي الكلي فعرفت الله قال بنقض العذائم بنقض العذائم بنقض العذائم معناه شنو؟ أي زول مسير وطالما الناس دي مسيرين في حياتهم معناها أنت ما عندك قوة وإنما في قوة وإرادة غلابة وغالبة هي اللي بتسير الناس الواحد يقول له برنامج شنو بكرة الصباح يقول لك بكرة الصباح اعمل كده وكده وكده ما يعمل ولا حاجه صح صح ما صح الزول يطلع يقول ماشي زلط اركب يرجع من الشارع يغير رايو كويس يقول له حصل بك في المحل الفلاني يقول حصل الدفنه معنا الكون فيلو في مسير والله العربي دا نجط كيف عرفت الله قال بشنو بنقد العزائم تعزم وما تنفذ الدنيا دي كلها كده والشيء يتنفذ ده ربنا أراده لكنه ربنا ما أراده وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما برو فعال لما يريد واحد بس الفعال لما يريد هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد ده ربنا لذلك هنا شوف الكلام الذي ده القلب ده تتبدل أحواله الإيمانية كذا كثير جدا مرة عليكم يا إخوان في, في مداري سالكين ولا بأس بالإعادة لأنه من الكلام النافع المفيد يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى لو أن الله آتاني قلبي في شمالي وملكني منه وآتاني الهدى والنور في يميني لما استطعت أن اولج في قلبي شيئا من الهدى والنور إلا أن الله لذلك لا تأسى على ضلال الناس قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرت لكن عليك أن تبذل الأسباب وسأضرب مثلا مثل تربوي القلوب كالغرف القلوب زي شنو؟ زي الغرف اخوانا اسمعوا المثل ده عسى ان ينفع الله به القلوب زي شنو؟ الغرف في غرفة مظلمة لكنها لا تضيء الا اذا عرفت موضع المفتاح المفتاح شنو وين محل النور النور ما بولعه من اللمبه ما في ناس بيضيع بيضيع زمن بكوس اللمبه الليل كله يعافر في اللمبه اللمبه دي كان ما دست النور ده ما بيولع اول حاجه تعملي سغال احيانا نزول قلب مظلم يصادف كلمه او موعظه او شيخ يهديه الله به لانه وضع يده في موضع المصباح ولن يحتاج الى كبير عناء المفتاح ما مده المعافره مفتاح النور مده الزرديه ده لمنافله بس كده كده بس طوالي ولا في قلب في لمبه وفي مفتاح لكن ما في توصيلات ده مشكلته كبيرة خلاص لكن برضه ممكن يهتدي يعمل ايه شنو ده تكوست التوصيلات اول حاجه كان ما ركبت التوصيلات دي قدر ما تدوس ما بولع ما ابتدى قدر ما تدوس وفي المفتاح ده سما مركب فيه ما رأيتم؟ والله نبضاته ما فيه لكن أوظا جايمة ودي مضلّم ظلام دائر أول حاجة تجيب الشاكوش تكسر الحيطة في الحيطه وتركب المفتاح وتركب التوصيلات عشان ولّي وهكذا قلوب العباد يتفاوتون في تقبل الهداية والنور الذي أنزله الله عز وجل وهو الوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى وجاء به البصر درجات الناس في داء بتختلف انت بتقول ده ما له ياخذك ده كرهنا وده كده ياخي يا في معلومه لازم تعرفها ما على كيفك مقتنع للمغتنبه كامله ما تقول المهتدى مالو وكرهنا الاجابه ما على كيفك وانك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء في قصه يعني حكاها الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في الجيب تحت الاخيره دي في جلسه معه قال جاء في ترجمة الشيخ السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير شنو آية تفسير العلم المنان وعنده مؤلفات مصنفات كثيرة جدا عالم الشيخ السعدي كان في قريتهم أو في منطقتهم في جهة القصيم أو نحوها قال كان رجل معروف وعالم استأجر حمالا استأجر شنو عالتالي عليك الله سمع القصر عالتالي قال لي يا أخي أنا ده تشيل لي عفا شيء ده تودي لي ما تقول لي الشيخ يشيل براوة أهلا والشيخ يشيل براوة أزول دا كل ملوان عالتالي دا ما رب أنه الناس كده عالتالا في زور ما دا يشيل ويجيب له زور له ويديه قروش قال لي بيكم لحد البيت قال لي بي كده وهم ماشين العالتالي بيشرب سجائر والشيخ مؤلف كتاب في تحريم الدخان رسالة مؤلف الشيخ وعنده برضو الوسائل المفيدة في الحياة شنو؟ السيد عنده رسائل نافعة جدا رجل رجل عالم بحر يتدفق أنا رحمه الله قام عنده كتاب لما ماشين قام الشيخ مرة على زول بتاع دكان كنتين صغير اشترى منه علبة بتاع السجائر قال لديني علبة السجائر الزوزة شد خلع قال الشيخ ده ليه ما له غير رأي ولا شنو طبعا غير راي مني أنا يعني لكنه بكون صعب الشيخ ده ما له الله الشيخ بيجاء حلال وعشل والله إذا كويس معنا بيكون قال كده ده, ده أنا بقول كده اشتري منه علبه ومشاه لما العتالي وصل البضاعة قال له خدتها من قال له خدتها هنا قال له بيكم العتالي قال له عشر ريال أداه مثلا أنا ما بيتذكر القيم بيضبط أداه لعشر ريال وقال له هاك العلبة لكي السجائر. قال العتالي الحمال اتخلع قال له اه اتخلع ما الشيخ ذاته أداه عدب السجاير الشهر الله الشهر الله أكلمك هؤلاء الناس هتو الشيء الشهر حرام لو أدى له الشيخ بيقول له بيستغرب بيقول لك الشيخ بيدي السجائر والشيخ بيسجر وطيب والناس التانية ما له ما برضه حرام الحرام ده ما حرام على الناس كلهم قام قال له شيخ لكن ده شنو قال له شيخ خشيت وأنت مدخن أن تأخذ العشرة ريالات فتشتري بها سجائر فيضيع عيالك هذه نقود عيالك ليأكلوا منها الشيخ قاعد يعايل الرزوزات عم يفكر في عياله وراي شنو ولا جاب خبر عياله قال له لو ودائك تتعالى ما بتسجر العشر ريال دي حتمشي تشتري با سجائر وشوفها على ابنه ينام بدون عشر. عشان يتعشوا هاك ومش السجائر ما تمشي تشتري بها هاك سجائر الحمال قال له اذا كان هذا كلامك خدت السجائر تحت البطا وداس عينه قال له والله تاني ما أسجر قال له والله تاني ما أسجر دفع همك كسرت سجار خطف الواطع وداسه قال له تاني ما أسجر خلاص الموضوع انتهى لأنه وجد أن الشيخ فيه من الرحمة بالمسلمين والرقة والتفكير في الناس إلى هذه الدرجة العجيبة البديعة فبالتالي أقول يعني التقلب هذا إشكال طيب يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الالباني في السلسله بين القمر مضيء اذا علته سحابه فأظلمه مرات القمر ده يكون ظاهر طوالي لكن مرات بجوجنه سحابة القمر مضيء لكن ما الذي منع ضوء القمر السحاب وكذلك الهداي في القلب عند كثير من الناس موجوده ولكن الكثير يشكون التقلب يقول لك مرات اقرا القران ده ابكي مرات اسمع القران لو اقراوا دمعه واحده ما تنزل مرات يقول لك احس باقبال شديد مرات ما ادور اذكر الله ولا استطيع قال عليه الصلاه والسلام بين القمر مضي اذا علته سحابه فاظلم فاذا ذهبت انجلت وكذلك القلب وكذلك شنو القلب عشان كده ده بيجيب التقلبات طيب الهروي اراد ان يقول شنو يقول نفس الاستتار من كان يعيش احوال ايمانيه عالية ثم استترت عنه يحس بنوع حزن ولا بنوع سعادة وسرور بنوع هذا هو النفس الذي يقصده اقريك الكلام ثاني حيقعلك شوية شوية قال نفس في حين استتار استتار الاحوال الايمانيه مملوء من الكرمي يعني هو متألم للاستتار الذي حصل له وكأنه يتجرع ثم والكظم هو شنو الامتلاء والكاظمين الغيظ امتلأ غيظا ولكنه استطاع أن يحبس هذا وذنون امتلأ كربا اذ نادى وهو شنو مكذوم وكذيم ويعقوب امتلأ حزنا قال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ده كظم معنى الامتلاء من الشيء وحبسه وتجرعه فهو فقده للاستتار الاستتار هنا استتار الأحوال الإيمانية واللذة التي كان يجدها ومتعته التي كان فيها على الطاعة والعبادة لما فقدها امتلأ وتجرع حزنا قال متعلق بالعلم قال وهذا خلاف دائما يقع بين ابن القيم وبين الهروي ابن القيم يرى أن العلم يزكي النفوس وأن العلم يأخذ الإنسان نحو المراقي والهروي يرى أن تعلم العلوم المحضة المجردة هكذا إنما تقسي القلب قال فلان وقال علان ورواه فلان وليس فيها نوع تسكية وابن القيم يقول إذا لم يحصل بالعلم الشرعي المنزل من عند الله تزكية الخلل إلى الذي تلقى العلم وليس في العلم الشرعي فينبغي ان نحرص على تعلم العلوم الشرعية المرتبة الممنهجة واضح ولا ما واضح طيب. قال إن تنفس تنفس بالأسى لماذا تنفس بالأسى للاستتار الذي حصل له كويس وإن نطق نطق بالحزن متألم لهذه الوحشة التي حصلت له وقام قال شنو؟ وعندي أنه يتولد من وحشه الاستتار والحجب الله جاب موضوع خطير انت عارف اعظم الحجب على النفس اجابه داع الحس اكبر واعظم الحجب على النفس شنو؟ اجابه داع شنو؟ الحس وان من اعظم الحجب ركز اخوانا ركزوا هذا والله كلام رفيع قال اعظم الحجب على النفس الطبع في زول ماذا يغير طبعه دائما الطبع ده دا حيكون خميرة عقلنا لتدينه لذلك أصل التدين اسمعوا كلام ده أصل التدين الخروج من النفس أصل شنو؟ التدين الخروج من شنو؟ من النفس حاول تغير ما أنت فيه ولا ترضى بالمعوقات والعلل والآفات التي في نفسك يعني مثلا زول عنده أشياء بيألفها طبع كده طبعه انه هو كده كويس في ناس طبعون يسخروا من الناس صح انت اذا كان الطبع ده فيك تعمل شنو تغيروا طيب لو انت لك اربعين سنة في الجيش حتكون تطبعت طبعي شنو الجيش عشان تبقى زول عابد جد ما تقول انا جياشي تجي تنهر الناس كلهم اي زول تنهره تلاقيه بلا سبب تنهر الناس ده ما بينفع تغير طبعك تجيب طبعك وتغير وتضغط على نفسك ليكون طبعك وفق ما يريد الله منك لذا كده قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تردخ نفسك للدين انت هنا بتكون عبدت الله العابد الذي استطاع أن يخرج من نفسه وأن يخالف هواه زول ما بخالف هواه الناس دايرين الدين ما داري دين فيه مشاكل اول حاجه دين فيه موت ما داري ما داري الموت داري شنو ها؟ يقول لك دعني اعيش الاسم اجنو هي مش في حاجه اسم شنو دعوني اعيش شنو دعوني اعيش وكمان الناس يقول لك اسمع هوي الخواف رب عياله صحيح الخواف سيربي عياله ولكن لن يربي امه سيربي عياله ولكنه لن يربي امه الذي يريد أن يربي أمة ينبغي أن يكون مهيأ لكل شيء ما تقول لي شفعي ومرتي قالت وأنا بقدر خالف مرتي أنت ذو مرتك ما قلت تخالف هذا شريتها <تصفيق> شريته والله كذا فوجدت أكل, أمجد. أكل أمجد. يقول فوجدت يقولك وأنا أتا أسمع زر بس خليك مع المردي أمشي سوق الخضار أمل الجوف وجيبها وأكله شوف عدل لكن ما تمرق على الناس زي في السهل تقول أنا أقود الناس ولا نغير ولا نصلح حتى بدخليك ذي ما متنفع وما تمشي قدام لذلك قال عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة محزنة مبخلة الزوال لو ما قبل ما يزوج يدفع بالله طوالي يوم اللي يزوج ينقص الدفع لو كان بيدفع مية يبقى خمسين يقول الأولاد بعد ذلك نحن ناس مسؤولين ما فاكلمك ما, ما فارج معك ينقص طوالي تعلمك البخل الولد ومجبنة يقول له أرح أمشي نعمت يقول لكن الأولاد كيف الأولاد كيف يتردد إذا أراد في كل موقف فيه إقدام يتردد عشرات المرات العند ولد والما عند ولد يختلف تماما ومحسن إذا حصل له نوع سوء فإنه يدخل على النفس من الأسى والحزن ما عز وجل به عليم وهذا ليس ذنمن إنما هو فطرة بالناسبة إذا كسرت رجله انكسر قلبك أنت صح؟ صح أو ما صح؟ لو رجل كسرت أنت شنو؟ قلبك من كسر فعلا الولد مبخلة مجبنة محزنة فهنا الهروي يقول الدرجة هذه تتولد من وحشة الاستتار والحجب واللفظ الجميل أنه جعل الغفلة وحشة فعلا أيض الغافل عن الله يعيش في وحشة في قلبه وفي فؤاده فلا تجده مستقرا أبدا طيب ابن القيم خالف الهروي في مساله هنا وهي شنو طيب ابن القيم عنده شيء جميل يقول عرف الله العبد اسمع الكلام ده كيف جميل عرف الله العبد قدر النعمه اخواننا في زول الله بيديني نعمه وما بوريه ما بيخليه يستشعر شنو انما فاذا استشعرت النعمه انما انت استشعرتها بمن بتوفيق الله فلما ذاق العبد مراره فقد النعمه اصابه الحزن ولكن الله اتاه بفقد النعمه ليعرف قيمه النعمه بفقد ضدها فبضدها تتميز الاشياء الكلام الذي كان يود أن يقوله يا سلام طيب خلاصة الكلام الهروي متولد من وحشة شنو الاستتار وجعل الاستتارة غفلة والغفلة وحشة وهذا أدق تعبير تعبير لطيف وحشة شنو الاستتار لكن قال وهي الظلمه التي قالوا إنها مقام طيب لكن قبل هذه النقطة ابن القيم رحمه الله تعالى يحاول أن يتكلم عن مسألة إخواننا هنا كلام جميل ومفيد يقول ابن القيم وحشه الاستتار إنما هو من طبيعة النفس وقلت لكم بأن من أعظم الحجب أشنو الطبع وإجابة وإجابة داعي الحس إجابة داعي الحس يعني أي حاجة ما تشوفها بعينك وتلمسها ما بتقتنع بها حتى في الغيبيات وإجابة داعي شنو؟ الحسن ويقول لك أسأل الله والعند الله تقول لا لا بس اللي عندي بي الآن ما سك احسن أحسن لي وبتشوف الموضوع العين الله بعيد يقول لك يا أخي مكي ربنا يجعل خير تقول لا لا الله يجعل لي فيه خير اسمه إجابة شنو؟ يعرف حسن كثير من الناس لو قال لو انت شغال شنو؟ يقول الله يا طبيب عندي عيادة يا أخي حسن لو طلعناك من الطيب ده يقول لا لا لا بس أنا الطي ممكن يطلع من الطب ويكون أحسن واحد موظف هنا المثال أوضح واحد موظف تقول ليش له يقول لك والله موظف أنا كده كويس لأنه ده دا داعشنا لو قلنا له والله يرفدوك يقول لي يا سؤال هوي لا لا أنا كان رفضوني بموت بالله لا ويخش السوق ويغنى يقول الحمد لله الرفض قريطة لو كان رفضوني قبل عشرية سنة يقول يعني واحد تركيك شغال موظف لو قاعد لحد يوم من يوظيفته دي مرتبا ما يعيش يا خيدي حكمة ربنا لا تجيب داعشنا وألقي بنفسك في مجال الأقدار حيث يضعك الله ضع نفسك كويس طيب ابن القيم يقول في هذه الجزئية الطبيعة والنفس لم يموتاه بالكلية ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكاليف فأنت تظن بزور كافر يسلم في لحظات عمر بن الخطاب ده مش كان كافر كان شنو عدو وبيعذب الناس شنو الأسلموا لحد ما أقاول له أنت شنو أختك ما أسلمت واختنك أسلم والوزوج اختك في لحظة ربنا جعله يسلم ده شي عند الله طيب يقول ابن القيم أهم شيء أن تزيل من قلبك آفة الركون إلى نفسك ابن القيم قام جاب هناك كلمات جميلة, جميلة جميلة جميلة قال شنو قال يقول الله إذا ركنت إلى العلم أن كان اعتمدت على علمك بس بتنساه إذا ركنت إلى العلم شنو؟ أسيناكه وإن ركنت إلى الحال سلبناكه وإن ركنت إلى المعرفة حجبناها عنك وإن ركنت إلى قلبك أفسدناه عليك قال ابن القيم خلاصة ذلك أن يركن عبد إلى شيء والله لا تركن إلى شيء سوى الله جل وعلا كلام متين متين متين بجد خالف ابن القيم الحراوية في قوله الظلمة التي قالوا إنها مقام قال ابن القيم هذا حال ويتغير لا يكون مقاما الفرق بين الحال والمقام أن الحال يتحول أما المقام فإنه يستقر ولذلك عكس المسافر الذي يترحل عكس شنو؟ المقيم، كويس؟ فابن القيم يرى أن الهروي بالغ إذا كان هذا حصل له حالة إيمانية ثم فقدها ثم حصل له نوع نفس ليستعيد كيف يكون هذا مقامه وكلام ابن القيم منطقي جدا الدرجة الثانية والنفس الثاني قال نفس في حين التجلي وهو نفس شاخص عن مقام السرور إلى روح المعاينة مملوء من نور الوجود شاخص إلى منقطع الإشارة هذا هو الكلام يقول ابن القيم هذا النفس أعلى من النفس الأول النفس الأول مملوء بالحزن وهذا مملوء بشنو بشنو بالتجلي طيب يقول ابن القيم التجلي مشتق من الجلوه كويس قال وحقيقته اشراق نور الحق على قلوب المريدين لكن القيم زولفاهي قال لو قصدوا بأن التجلي هو إشراق نور الذات فهذا غلط شنيع ولا يحصل أبدا لقصة موسى عليه السلام قال ربي أرني شنو أنظر إليك قال شنو لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه للجبل لا تدركه الابصار ذات الله تعالى لا تحيط بها ولا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول جل وعلا سبحانه وتعالى قال شنو لكن ابن القيم ذو الفاهم قال المراد طبعا الجلوة والتجليه يقول لك جل الموضوع جلاوي يعني شنو وضحه قال ابن القيم المراد اشراق نور المعرفة والإيمان على القلب هذا كلام رفيع يا اخي طبعا انت تسمع اشراق نور المعرفة الشنو نور المعرفة والإيمان على القلب ده وين نزول القف؟ قال ابن القيم وهو أرفع من العلم المجرد لأسباب الشذا ما بتسبح يعني داير داير دا دا من القيم يقول في النهادة دوجو إشراق نور المعرفة والإيمان على القلب إلا أيذاق تذوق شنو ذوق؟ قال يحتاج إلى صفاء المحل المحل ده وين القلب ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور المعرفة والعلم فيه يا السلام ويحتاج إلى التجرد من الموانع والشواغن التي تشغل القلب عن تلمس حقيقة نور المعرفة والإيمان ويحتاج إلى كمال انس بالله وقرب منه وإلى غير ذلك من الأسباب التي توجب للقلب شهودا وكشفا وراء مجرد العلم فقط يعني أنت تعرف أن للإيمان والمعرفة في القلب نور صح عرفت هذه ولا ما عرفته يا اخوانا المعرفة والإيمان في القلب فيها نور ولا ما فيها نور كون عرفتها بجيب النور في قلبك أه؟ بتجيبه يعني ببساطة هل لمعرفة الله وللإيمان به في قلب المؤمنين نور فيه ولا ما فيه لو في ذو العرفة المعلومة دي بجيوه نور لابد من صفاء المحل والتجرد من الشواغله وكمال الالتفات والتحديق نحو المعروف المشهود الذي تريده نحو المعارف والعلوم الالهيه وإلى غير ذلك قال هو نفس شاخص عن مقام السرور واضح أي صادر من مقام الش... السرور حصل لونه تنفيس وأحس بقربه من الله فجاءه هذا النفس يروح عنه صدر عن سرور وفرح بخلاف الأول قال إلى روح المعاينه راحة المعاينه والمعاينة يقال فيها ما قيل في التجلي وإن كان ابن القيم يرى أن المعاينة أبلغ من التجلي المعاينة تكون بغير ستار التجلي يكون بستار ممكن التجلي يكون بستار لكن المعاينة تكون بغير شنو؟ ستار فيقول أيضا هذه المعاينة لا تقع في الدنيا لأحد صح المصح إنما هي معاينه للعلوم والمعارف الإلهية واضح الماضح يا أخي سئل ذنون المصري رحمه الله كيف أعرف أني أحب الله تضعيكم في السؤال ده شنو يا أخوانا أه؟ في الصميم كيف أعرف أني أحب الله قال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من المر أو أمر عندك من الصبر أي حاجة الله ما بحبها أنت تشوف زي الحنظل حتى ولو كانت نفسك تميل إليها وتحبها ما أخوانا منطق تقول لا تقول انا بحب الله والاشياء اللي الله تحبها انت يعني تحبه وتحب الحاجات اللي ما ممكن يا أخي طيب قال شخص مملوء من نور الوجود يعني خلاصه الكلام انه يحصل لو هذا النفس بنوع اقبال قلبه واستجماع ارادته ونيته على ربه فقط دون ان يلتفت الى سواه والنفس الثالث نفس مطهر بماء القدس القدس الشيء المنزه الطاهر يسمى شنو قدس مقدس عشان كده يقول لك الكتب المقدسه الكتب شنو المقدسه الطاهره المنزهه كويس وجبريل يسمى شنو بروح القدس والمنطقه الطاهره في فلسطين المعظمه تسمى شنو تسمى بالقدس ومن أسمائه القدوس أي المقدس المعظم المبجل المنزه عن النقائص القدوس والقدس والمقدس والقداسة طيب فقال نفس مطهر بماء القدس قائم بإشارات الأذل وهو الذي يسمى بصدق النور كلام جميل جميل خالص خلاصة هذا الكلام خلاصة أديكم له في أربع كلمات أديكم له في أربع كلمات ولا أشرح لكم آخر أديكم له في أربع شنو كلمات نفس مطهر من أدناس الأكوان أي شيء متعلق بالكون سفلي تتعلق به الهمم والإرادات نسوان أموال أولاد زروع هو نفس يترفع عليها والترفع عليها لا يمنع من تعاطيها كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجاً بكم بتسعة نسوه ولكنه كان مترفعاً على هذه الأمور من حيث أنها تزيده من الله قربا ولا تبعده من عن الله أما أهل الغفلة فإن هذه تبعدهم عن الله قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أزواجكم وأولادكم أذوا لكم فاحذروهم فبالتالي سليمان كان عنده مئة امرأة لكن ما ما بتنقصوا نحن طبعا فهمنا النزول كان عرس يقول لك ده ماله ده خلاص النسوان بنتهو من النسوان ده خلاص ده ثاني كده يا اخي بالعكس إذا مارست الزواج كشعيرة وتعبد هي باب من أبواب تزكيه النفوس وإصلاحها فنسأل الله تعالى أن يصلح نوايانا يصلح إراداتنا طيب هذا خلاصة هذه المسألة قال دليل ذلك إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال بمسعود ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر لأن الهرأو هنا قال قائم بإشارات الأذن وهو الذي يسمى بصدق النور في زول بالتجربة ممكن كلاه ما يقع واطه لكن عمر ليس بالتجربة إنما بشفافية القلب وحسن الصلة بالله أجر الله الحق على لسانه فصار ما يقوله حقا. او اقرب الى الحق هذا كلام منه كلام الهروي خلاصة الكلام قال الهروي فالنفس الاول نفس الاستتار والحزن للعيون سراج للعيون شنو سراج بتبضح لك والثاني للقاصد معراج والثاني للقاصد شنو نفس السرور ده للقاصد معراج والثالث للمحقق تاج يزود ذول انهرجات خطير ما هي قال ابن القيم الاول سراجي لانه في ظلمة صح وفي وحشة تحتاج الى نفس يضيء لك والثاني للقاصد المعراج لانه أعلى من الاول لانه متعلق بالمعرفة وباشراق نور المعرفة والايمان على القلب وهذا يرفع الحجب لذلك هو معراج يرقى الروح نحو المعالي وفعلا يا اخوانا يعني ابن القيم عنده كلام خطير يقول الرحمن على العرش استوى ومعرفة الرحمن مستوية في قلوب العارفين تماما المعرفة في قلوب مستوية ومهيمنة وساكنة وسابتة في قلوب العارفين اللي هي معرفة الله سبحانه وتعالى زول ده زول خطير جدا طيب والثالثه للمحقق تاج لأنه نفس مطهر من أدناس أكوان متصل بالله لا بالخلق نفس يلتفت إلى المكون لا إلى الكون كويس ولذلك هذا تاج لقلبه ونور لمعرفته قال ابن القيم النفس الأول يؤمن السالك من عثرته والثاني يوصله إلى طلبته والثالث يدله على علو مرتبته نكون بذلك قد انتهينا من منزلة النفس من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من مدارج سالكين على أمل أن ألقاكم في درس قادم مع منزلة الغربه استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته